هذا شباب زمال اخوك حجازي يسموني بعدين بشتوا ترى كلمات قوية يا شباب في كلمات ما حتفهموها لكن رددوها يا الله على بابك يا كريم يا يا الله على بابك يا كريم يا كريم, يا كريم يا بابك يا ما خبط لابك, لابك يا كريم يا خبط يا كريم يا شجر ميلي يا شجر, ميلي, يا شجر ميلي, كيف ميلي على جنبك على يميني على جنبك خاف الله خاف الله ترحمون خاف الله خاف الله يا حالي, حالي يا حالي حالي قلبك دقتها في عروق قلبي دقتها في عروق قلبي يا حالي حالي, يا حالي, حالي دقتها في عروق قلبي دقتها من ضرب الدشك شنبوطى شنبو من جن ضرب الدشکر شنبطا جن ضرب الهاون شنبطا شنبطا جاہل انتیاہ آہے السبيه بليه ربي عليا والله ربي عليا والله يوسف العقيل جالس ومتهني يوسف العقيل جالس ومتهني ما في الجنه ما يستني وسلم من الموت والله يا يا, يا, يا, يا, يا, يا يا والله بليه يا عليا يا عالي الشريف يا كل حاجه يا يا كل حاجه ما طلب في الجنه ما يقدر يستني وسلم من الموت ولا انت يا هي, يا هي. يا يا عمي عبد الله يا قاري كتاب الله اي والله ادوجني ابني على قدي على قدي سني على قدي عقلي على قدي خشمي على قدي توبي على قدي لوني والله يجيب لي البزورة ويلعبوا الكرة يجي على المركز الصيفي يا ओए ओए خبر يا بابا والخبر عند الحبايب، والخبر يا بابا والخبر عند الحبايب. يا ليله ليلا. ليلا. يا يا ليل تلباري، شفت الجمال زاري، وشيبون كريه، سندورون شرقي. نبيك اسلام البطولة كلنا نفدي الحماة، كلنا نفدي الحماة. الحما. واجعل من من منا لعزك سلما، سلما سلما. سلما. لبيك اسلام البطوله كلنا نفدي الخما كلنا نفدي الحما لبيك واجعل من جماج منا لعزك سلم سلم لبيك نعطش الي الشباب له الدماء. لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك, لبيك, لبيك, لبيك I'm going sambarati eat some baratis, some baratis, some baratis, some baratis, some baratis, some baratis, some baratis, some baratis, Tere baratis, some baratis, يا شباب احنا نحبكم كثيرة كثيرة الله يجمعنا في <تصفيق> الجنة يا شباب المجمع شنقو شنقو شنقو شنقو شنقو شنقو شنقو شنقو شنقو سليك لو توسرن بشروت الناس يولو شب